ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذب ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيب الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته